Inna alhamdulillah inna ahmaduhu wa nassta'inuhu wa nasstaghfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyat a'malina Ma yahdihi allahu falamudilla lah, wa man yudlil falamudilla wa man yudlil lah. Wa ashadu an la ilaha illa Allah, la shariqa Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdakal kalam kalamullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wasallam.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 وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فحرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم وجعله من اعظم المحرمات وقال النبي صلى الله, عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا نسال الله العافيه فالكلام في دين الله بغير علم محرم لانه يتضمن الكذب en de Nabi sallallahu alaihe wa sallam zegt Men kethab alaiya muta'ammidan Falyetabwa makradah Min al-naar Waliannahu Yetadhammanu Idlal al-naas Al-nazhi Yقولu ala Allah Azza wa Jal Bighayr ilmin Fahoo yعمal Ala tadleel al-naas wal إلى هذا الكلام في هذا الموضوع ما بدأنا نسمعه من فتاوى شاذة بل أقول كاذبة يروج لها في مجالس النساء والرجال على السواء فيقال فلان زوجة فلان أفتت وقالت وفلان نفسه أفتى وقال وكأن الفتية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 هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أعجب ما سمعت شباب لم يطلب العلم الصحيح ولم يجالس أهل العلم ولم يتفقه في دين الله جل وعلا بل لا يتكلمون حتى باللغة العربية التي هي لغة القرآن ثم يسمح لنفسه أن يخوض في مسائل الشرع بل وأن يرجع في بعض الأحيان بين الأمور الخلافية فيقول هذا الجاهل يقول أنا أرى وأنا أقول ولقد تبين لي وأنا أظنه وغير ذلك من العبارات ومن الصيغ التي لا تسطر إلا من فطاحلة العلم الكبار الذين امضوا حياتهم في طلب العلم يا للمصيبه الا يدري هؤلاء انه من تسبب في انحراف شخص فقد باء باثمه واثم من تبعه الى يوم القيامه القول على الله بغير علم خيانه ايها الاحبه القول على الله بغير علم جريمه فمن أفتى أخاه بغير علم فقد ارتكب جريمة في حقه نعم ارتكب جريمة في حقه ولقد كان سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين يتورعون غاية الورع في مسألة الفتيا ويعرفون خطورة القول على الله بغير علم يقول ابن أبي ليلى رحمة الله عليه أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منهم مفتي إلا تمنى أن أخاه قد كفاه الفتيا إذا سئل أحدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أمسك عن الكلام وجلس ينتظر هل سيفتي أخوه في هذه المسألة هل سيفتي أحد الصحابة الآخرين في هذه المسألة حتى يسقط بذلك الطلب وتبرأ ذمته هو هكذا كان رضوان الله عليهم وجاء رجل إلى الإمام مالك إلى جبل السنة إلى بحر من بحور العلم الإمام مالك رحمة الله عليه جاءه رجل يسأله عن مسألة فقال له الإمام مالك لا أدري فقال هذا الرجل يا أبا عبد الله تقول لا أدري فقال الإمام مالك نعم لا أدري فأبلغ من وراءك أني لا أدري ما العيب في ذلك الإمام مالك لا يدري وكان الامام احمد يكثر من قوله للسائل سل عن ذلك غيري كثيرا ما كان الامام احمد يقول لمن جاء يساله سل عن ذلك غيري لا تسالني انا ولكن سل عن ذلك غيري اذا عندنا الامام مالك يقول لا ادري والامام احمد يقول سل عن ذلك غيري وهؤلاء الحمقى يتصدرون للإفتاء في جرعة بالغة وفي حماقة واضحة وقد فاتهم أن الله سبحانه وتعالى قد جمع بين أعظم الذنوب وأبشعها وأقبحها وهو الشرك بالله وبين القول على الله بغير علم فقال الحق سبحانه وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقول على الله ما لا تعلمون فجمع بين الامرين سبحانه وتعالى ولكنهم ضربوا بهذا الكلام عرض الحائط واصبحت ترى بعض هؤلاء لا يلتفت الى كلام الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أقوال العلماء فأصبحت ترى بعض هؤلاء ممن لا يكاد يحفظ شيئا من كتاب الله ولا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بغير علم ويناقش أبا حنيفة ويرد على الإمام مالك ويخطئ الشافعي ويتكلم في قضايا كبيرة وعظيمة ومستعصية لو حصلت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر ولجمع لها الصحابة الكبار لينظروا في هذه المسألة وهو هذا الجاهل يفت بغير علم ولا يتردد ولا يجد في صدره من ذلك عرجا وعلى أمثال هؤلاء ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وها انا اقول لهم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاتقوا الله عباد الله واحذروا من القول على الله بغير علم وخاصه الشباب اقول لهم احذروا من القول على الله بغير علم وامسكوا السنتكم واعرفوا قدركم وقفوا عند حدودكم فان الله سبحانه وتعالى يقول في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو اتقى الناس وأعلمهم بشريعة الله ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى له ولو تقول علينا بعض الأقاويل فرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في وحي الله سبحانه وتعالى كلمة واحدة من عنده وحشاه أن يفعل ذلك Wlou teqowl alijna baghd al aqawil, l'axhdna minhu bil yamin, thumma l'qat'na minhu l'watin, fma minkum min ahd anhu hajizin. Aqul qauli hadda wl'safru Allah li wa lakkum. walakum. Smilla al-salatu wa al-salam ala Rasul Allah, wa ala alaihi wa sabbihim ايها الاحبه العلم له قداسته والعلم له مكانته والعلم له اهله فالعلم ايها الاحبه انما يتلقى ويؤخذ عن اهل العلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثه الانبياء وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كفضل القمر ليلة البدر حين يكون كاملا على سائر الكواكب فنحن مطالبون بلزوم أهل العلم والجلوس عندهم والرجوع إليهم اذا كان عندك سؤال عندك سؤال بغيت تسأل في مساله من مسائل الدين ماشي تمشي عند عشان... عند الخضار ولا تمشي عند الجزار وتسوله في المساله هذه تجي عند اهل العلم اللي عينهم الناس من هذه المساله وتسولهم فيها اليوم بدينك سبحوش... سمعوا الشباب في الشوارع كي تتكلم في مسائل الدين وكيفتي وما كي احرشتها كتاب الله عز وجل هذه طامه كبرى Innahu min al-esaf, al-shedid, haqqikatin, min al-mukzin, ennara, nara ulaq is-sjabab, ja t-tkellemuna fijdin illahi, bi-gajri il. Bedaqna nara unesan, xususan, al-sjabab minhum. Kadiq t-tezeluw, eħle ilm, waggelasu waraq al-internet, waggelasu illa unesin meġahil, la ju drikuna min al-ilmi xajqa, ju laktkinuna humulfitan. ويلقنونهم المصائب ويلقنونهم البدع ويلقنونهم المخالفات ويأتي إليك فيقول لك فلان على الإنترنت قال فلان على الإنترنت قال يفتي من هذا الشخص لا بد أن تعرف اولا من هذا الشخص مثل هذه الأمور فيها خطورة كبيرة على الشخص نفسه وعلى غيره وعلى دينه وعلى المساجد والمؤسسات التي يأتي إليها هؤلاء الشباب وعلى المجتمع بأسره ولذلك لا يسمح في أي مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى بالكلام في مسائل الشرع في مسائل الدين إلا لمن وسد إليه أمر الدين من خطيب وإمام ومدرس للعلوم الشرعية أما الباقي يسكت يخرص لا يتكلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من ورثة الأنبياء وأن يجعلنا ائمه للمسلمين وأن يجعلنا من الذين يعرفون قدرهم فلا يتجاوزون حدهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا واخر دعوانا ان de لله رب العالمين وصلى الله على de وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم waslamijn, الله